واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمةك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الواحد والأربعين من دروس أسماء الله الحسنة والاسم اليوم الضار النافع الضار النافع إثماني من أسماء الله الحسنة دققوا في كلمة الحسنة ولله الأسماء الحسنة فالضار من الأسماء الحسنة والمانع من الأسماء الحسنة والقابض من الأسماء الحسنة والمذل من الأسماء الحسنة وكل الأسماء أسماء الله تعالى حسنة ولكن قد يبدو للإنسان أحيانا أن الضرة يؤلمه هو كالدواء تماماً طعمه مر وعاقبته محمودة أيها الأخوة الكرام هناك توجيه لمعظم العلماء أن تبقى هذه الأسماء المزدوجة أن تدرس معاً فلا تقول الضار وحده قل الضار النافع والقابض الباسط والمعز المذل والمعطي المانع لسبب بسيط هو أنه يضر لينفع ويذل ليعز ويمنع ليعطي ويخفض ليرفع ويقبض ليبصص ولو كشف الغطاء والله الذي لا إله إلا هو لو كشف الغطاء لهذا الإنسان الذي ساق له من الشدائد ما ساق لذاب كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها حباً في الله عز وجل لو كشف الغطاء ولو عرفت حكمة الشدائد التي يسوقها الله لعباده لذاب الإنسان حباً وخجلاً من الله عز وجل كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها لذلك يقول الإمام علي كرم الله وجهه والله لو كشف الغطاء مزدت يقينا وهذا الإيمان وهذا الشعور هو أحد أكبر أسباب سعادة الإنسان هم الأحبة إن جاروا وإن عددوا فليس لي عنهم معدل وإن عددوا والله وإن فتت في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا شعور الرضا أيها الإخوة لا يوصف أن ترضى عن الله يطوف أحد حول الكعبة ويقول يا رب هل أنت راض عني؟ ورأه الإمام الشافعي قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ فوقف والتفت إلى وراء قال من أنت يرحمك الله؟ كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله لا تصدق أن يكون الامتحان في الرخاء الامتحان في الشدة ولا يظهر إيمانك إلا في الشدة ولا ترقى عند الله إلا في الشدة لذلك المؤمن يوطن نفسه على أن يمتحن وقد سئل الإمام الشافعي أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين فقال لن تمكن قبل أن تبتلى إن كنا مبتلين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الصير إذن أكثر المراجع الدينية ترى أن هذه الأسماء المزدوجة ينبغي أن تذكر معا الضار النافع لسبب بسيط هو أنه يضر لينفع في سورة القلم قصة أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستشنون ففاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم انتهى يعني أصابها الصقيع تنادوا مصبحين أن يغدو على حرصكم إن كنتم صارمين القصة طويلة فلما رأوها قالوا إن لظالون ليس هذا بستاننا فلما تأكدوا منه قال بل نحن محرومون قال أوصفهم ألم أقل لكم لولا تسبحون لضعف إيمانكم بالله بخلتم فلما بخلتم عقبتم قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين قصة انتهت الآن التعقيد قال تعالى كذلك العذاب يعني أي عذاب أسوقه للعباد من أجل هذا من أجل أن أردهم إليه من أجل أن أحملهم على الصواب من أجل أن أحملهم على التوبة كذلك العذاب والمؤمن الصادق يعتقد اعتقادا راسخا أن كل شدة وراءها شدة إلى الله وأن كل نحنة وراءها منحة وأن, وأن كل شيء وقع أراده الله وأن كل ما أراده الله وقع وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق معنى الحكم المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما معنى الحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوماً ولكان عدم وقوع الذي وقع نقصاً في حكمة الله عز وجل لذلك هناك من يقول لكل واقع حكمة الشيء مدام قد وقع فمن ورائه حكمة ما بعدها حكمة ولو أن الذي أوقعه كان أحمقاً ولو أن الذي أوقعه لم يكن حكيماً لو أن الذي أقعه كان شريرا لو أن الذي أقعه كان جاهلا لكل واقع حكمة لأنه لا يمكن أن يقع في كون الله إلا ما أراد الله وإرادته متعلقة بالحكمة المصلقة هذه الفكرة واحدة يمكن أن تنفي عن الإنسان كل أمراضه النفسية يعني إذا كان هناك صحة نفسية ففي عالم الإيمان لأن علاقتك مع الرحيم مع الحكيم مع العليم مع مع العادل علاقتك مع رب كريم بيده كل شيء ويعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية الإمام الغزالي والقشيري والرازي يقولون اعلم أن الجمع بين هذين الإسمين أولى وأبلغ في الوصف بالقدرة على ما شاء كان وما لم يش وما لم يشاء لم يكن لا نافع ولا ضار غيره الآن دقيط الإنسان متى ينافق متى يرائي متى يخاف متى ينهار متى يخنع متى يقبل الضيم إذا شعر أن إنساناً يمكن أن ينفعه أو يمكن أن يضره أما إذا أيقن أنه لا نافع إلا الله ولا ضر إلا الله رفع رأساً وقال لا بملئ فمه واعتقد أن الله لا يسلمه ولا يتخلى عنه وأن كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً كل أسباب القوة والمنع كل أسباب الزرأة والعزة وراء بسبب أن تؤمن أنه لا نافع ولا ضار إلا الله ألا يكفيك قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هذه الآية وحدها تكفي ألا يكفيك حديث رسول الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك هكذا الإيمان يقول علماء اللغة إن الضر ضد النفع والله جل جلاله هو الضار لكن لا ينبغي أن يغيب عن ذهنك كيف أن الأب الجراح يمسك بالمبضع ويفتح البطن ويخرج الدم ويردط الأوعية ويأتي إلى هذه الزائدة التي جعلته يخرج من جلده ويقطعها ويستأصلها ثم يضمض الجراح أب طبيب أب طبيب جراح مفعم قلبه بالرحمة وممتلئ عقله بالعلم وابنه أصيب بالتهاب الزائدة ماذا يفعل معه؟ يستأصيلها استقصالها مؤلم هناك فتح بطن هناك تخدير بعد انتهاء المخدر هناك آلام لكن هذا الأب يفعل هذا لصالح ابنه لا يمكن أن نفهم الضر من الله إلا هكذا وأي فهم آخر يعد كفرا وإلحادا بأسماء الله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لذلك المؤمن مستسلم صابر لحكم الله وحينما يصبر المؤمن لحكم الله عز وجل الله جل, جل جلاله يتجلى على قلبه باستكينة فالله سبحانه وتعالى يفقر وقد يكون الإثقار هو عين العطاء والله سبحانه وتعالى يمرض وقد يكون في المرض الصحة النفسية التامة والله سبحانه وتعالى يخيف وقد يكون في الخوف الالتجاء إلى الله عز وجل والله حكيم يعرف كيف يداوي ويعرف المكان الذي يؤلم ويعرف ما الذي يحمل عبده على التوبة أنا أعرف رجل متفلت تفلت كامل من منهج الله عقيدته فاسدة يستهزئ بالدين لا يطبق شيئا من أوامر الله عز وجل هو وزوجته أصيب مرضه ولده بمرض بنته بمرض عضال بمرض خبيس في دمها يعني قام ولم يقعد أنفق كل مدخراته اضطر إلى بيع بيته أخذها إلى بلاد غربية لأنه متعلق بها تعلقا شديدا ثم جاءه خاطر والأول أنه إلهام من الملك أن يا فلان لو أنك تبت إلى الله أنت وزوجتك لشفاها الله فهذا الخاطر حمله على أن يتوب حجب زوجته وبدأ يصلي وحضر مجالس العلم وبعد سنوات عدة هو زميل لي في العمل زارني في مركز عملي ودعاني لحضور عقد قران فقلت له مداعبا هي هي قال هي هي هي التي مرضت وردت أباها وأمها إلى الله هذا المرض كالضيف جاء فحمل أباها وأمها على التوبة ثم سحب. كذلك العذاب لا يمكن أن نفهم عذاب الله إلا بهذه الطريقة أبداً كذلك العذاب العذاب ضيف لكن مؤلم ضيف مؤلم يدخل ويخرج وقد حمل الإنسان على التوبة لكن بالمناسبة المصائب أنواع ذكرت هذا كثيرا في دروس سابقة هناك مصيبة قصم وهناك مصيبة ردع وهناك مصيبة دفع وهناك مصيبة رفع وهناك مصيبة كشف الأنبياء إذا ساق الله لهم المصائب فلكشف حقيقتهم التي تفوقوا بها والمؤمنون إذا ساق الله لهم المصائب فلدفعهم إلى بابه أو لرفعهم إلى جنابه أما الكفار إذا ساق الله لهم المصائب إما قصما إنهاء لحياتهم وإما رذعا إذا كان فيهم بقية خير فالقسم والردع للكفار والدفع والرفع للمؤمنين والكشف للأنبياء ولكل مصيمة حكمة ما بعدها حكمة في بعض الأذعية إلهي أنت الضار توقع الضر والآلام بأهل الشرك والفجار وأنت العدل في إضرارك وكلهم كالمرضى في حكمك فتداويهم بحكمتك وتوجد من الضر النفع دقق في أب ترك ابنه مهملا يأكل كما يريد ينام إلى أي وقت يريد لا يدرس يصاحب رفقاء السوء هذا الابن سيكون في مؤخرة الركب الأب الشديد الذي حمل ابنه على الدراسة وضبط سلوكه وقسى عليه أحياناً هذا الابن سيكون شخصياً لامعة جداً في المجتمع هذا الابن إذا رأى نفسه في أعلى مقام في مكان اجتماعية يحمل دكتوراه له بيت له زوجة معزز مكرم ألا يدعو لأبيه طوال حياته؟ ألا يقول جزى الله عني أبي كل خير؟ لولا شدته لما كنت هكذا لذلك أي إنسان على الإصلاق أي إنسان على الإصلاق ينخص علاقته بالله كلها يوم القيامة بكلمة الحمد لله رب العالمين قال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يعني يروى إنه سيدنا العباس كان مقيما في مكة وكان قد أسلم سرا وبقي عين النبي صلى الله عليه وسلم. تروي بعض كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ألا يقتل عمه العباس. ثم إن الحقيقة انكشفت بعضهم ظن أن النبي من باب التعصب ينهى أصحابه عن قتل عمه لكن النبي يعلم أن عمه قد أسلم ويعلم أيضا أنه إذا ذكره كشف أمره وإذا شارك عمه في القتال كشف وإذا لم يشارك كشف أمره فلذلك أساء الظن برسول الله قال ينهانا عن قتل عمه وأحدنا يقتل أباه وأخاه ثم لما كشفت الحقيقة قال بقيت أتصدق عشر سنين لعل الله يغفر لي سوء ظني برسول الله يعني الإنسان إذا كان توفم أن الله يسوق الشدائد تشفيا الله عز وجل أسماؤه حسنة إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم ولكن يقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما بعضهم يدعو ويقول يا رب إن نحن عيون التوحيد حتى لا أطلب دفع الضر إلا من جنابه بعض الأذعي اللهم صن وجوهنا باليسار بالغنى ولا تبذلها بالإقتار فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع وأنت من فوقهم ولي العطاء وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء نبتلى بذم من ب بحمد من أعطى وذم من منع وأنت من فوقهم ولي العصاء وبيدك وحدك خزائم الأرض والسماء فاللهم نحن عيون التوحيد حتى لا نطلب دفع الضر إلا من جنابك ولا إيقافة ولا أن نقف إلا عند أعتابك أنت على كل شيء قدير حقيقة الإنسان لما يتضعضع أمام إنسان فيتلاف الضر فقد أشرك وحينما يمتلئ قلبه حبا لفلان، لأن خيرا أصابه منهم، فقد أشرك البطولة أن لا تعتقد أن أحداً في الكون بإمكانه أن ينفعك أو أن يضرك الله هو الضار المانع، الضار النافع. النافع لا يقص على على الآخرة، على الدنيا والآخرة. فهو الذي يمنح الصحة نافع يمنح الغنى نافع يمنح السعادة نافع يمنح الجاه هو النافع الهداي النافع التقوى النافع وهو الذي أوصل كل هذه النعم إلى خلقه ووصل نعم الدنيا بنعم الآخرة فالنافع يشمل هذا الاسم الكريم منافع الدنيا ومنافع الآخر.ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم الدعاء الشريف يعني يعني احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واحفظ لنا دنيانا التي فيها معافنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا معناها الدنيا تكمل الآخرة والآخرة تكمل الدنيا والمؤمن يطلب حسنة الدنيا والآخرة يمكن أكثر دعاء أكثر دعاء دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يعني ما الذي يمنع أن تسأل الله حسنة الدنيا وحسنات الآخرة وفي بعض الأدوار القصية في الأذعية إله أنت النافع لجميع العوالم وأنت بالجميع راحم والإنسان لما بيستقيم على منهج الله يهديه الله سبل السلام يهديه الله سبل السلام يعني الله عز وجل لا يرضيه أن يعذبك تصور حال أب له ابن يعني يحبه حبا لا يصف وجد معه 25 ليرة من أين هذه قال أخذتها من رفيقي وهو لا يدري هذا الأب العاقل ألا يجد نفسه مضطرا إلى أن يؤدب ابنه أنا والله أعتقد أن الأب الرحيم حينما يؤدب ابنه يتألم عشرة أضعاف آلام ابنه ومع ذلك لا بد من إيقاع الضرب فيه أو التجربة المؤلمة يعني الإنسان الرحيم أحيانا يرى من الضرورة أن يوقع في الذي يحبه ألما ألما رادعا فما لا أدري إذا كان هناك من ذاق هذه التجربة أن يضرب ابنه ويتألم أشد من ألم ابنه يعني الله عز وجل لا يرضيه أن يذلك لا يرضيه أن يفقرك لا يرضيه أن يحدث حريتك لا يرضيه أن يمرضك لا يرضيه أن تكون في مؤخرة الركب الازلال والإفقار وحبس الحرية والخوف والهم والحزن هذه لا ترضي الله عز وجل لأنه إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين لكن يعني لا أقول الله عز وجل الله عز وجل لحكمته البالغة لا بد من أن يسوق للإنسان العاصي بعض الشدائد والله مرة زارني رجل عقد درس من دروس الأحد قال لي أريد أن ألتقي بك قال لي بالحرف الواحد قال لي أستاذ أنا تربيت عند رجل ملحد هو صانع مع المكان ملحد قال لي, قال لي بالحرف الواحد ليس هناك إله وليس هناك آخرة وافعل ما تشاء قال لي بناء على هذا القول قال لي والله الذي لا إله إلا هو ما من معصية تعرفها إلا فعلتها عدل قتل بس ما أتى يعني ما قتل إنسان أما ما سوى القتل ما من معصية فعلها إلا ما من معصية معروفة إلا وفعلها قال لي بين يدي وال واللذائز وفيرة والمباهِج كثيرة وأنا منغمس في كل المعاصي والآثام إلى قمة رأسي قصه طويلة جدا بس أشوق لكم ملخفها اللي فجأة سحب البساط تحت قدمي المحل ختم وشريكي أودع في السجن بتوبة كبيرة جدا وانقطع دخلي فجأة وعلي ديون كنت أسدها من دخل المحل وكشف أمري فاضطررت أن أعمل عملا دون مكانتي بكثير قي أؤمن طعام يومي قال وساق الله لي الأمراض والشدائد وقد وصف لي حالته وكأن مطلقة على رأسه قال والله لا أملك ثمن الدواء ولا ثمن الطعام وأذلني الله ذلا شديدا ألي ودخلت إلى المسجد أول مرة في حياتي لأصل بحياتي وتبت إلى الله وصلحت معه والله بعد أن خرج دمعت عيناي قلت يا رب ما أحكم وما أرحمك لو جعلت هذا الإنسان يمشي كما يريد إلى نهاية الطريق حق النار ولكن رحمتك به جعلت جعلت تسوق له هذه الشدائد حتى حملته على التوبة أبدا. كلما كان الانحراف أشد الضرب أشد تجي. لا في إنسان بنظرة قاسية يرتدع. في إنسان بكلام. في إنسان بضرب. في إنسان بضرب مبرح. في إنسان بالتعذيب. فكلما كان في حساسية ورقة. إلهي يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال عبدي قد عقبتك ولم تدري ألم أحرمك لذة مناجاتي في إنسان إذا كان صلاته ما لا معنى خلت من الإقبال على الله يشعر كأنه قد عوقب عقابا أليما وفي إنسان حتى تأتيه المصيبة الكبيرة يتعذ أيها الإخوة يقول بعض العارفين يا إلهي أسألك أن تشهدني اسمك النافع فلا أركن على غيرك يا ولي ويا واسع يا من الإنسان يركن للأقوياء يركن يركن للأغنياء يركن لمن ينفعه وينفى ربه أما صاحي الذي يرى أن الله وحده هو النافع لا يركن إلا لله عز وجل إلهي أسألك أن تشهدني اسمك النافع فلا أركن إلى غيره. أبداً. ومن العقاب الإلهي أن يسوق الله لك بعض الخير على يد بعض عباده فتركن إليهم وتحبهم وهم مسخرون لك واجعلني نافعا لجميع عبادك راضيا عنك في جميع مرادك إنك على كل شيء قدير قال بعض العلماء الضر والنافع اسمان أو وصفان يدلني على تمام القدرة الإلهية فلا ضرر ولا نفع ولا شر ولا خير إلا وهو بإرادة الله هذا الكلام لو نعقله تمام العقل أو نصدقه تمام التصديق لا أزيلت من أنفسنا كل المتاعب وكل الهموم ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل كل من عند الله قل كل من عند الله لكن إنسان يعني الآن بقى دخلنا موضوع جديد النفع من الله والضر من الله لكن سبب الضر من؟ الفاعل هو الله يعني إذا كان المدرس أصدر قرار بترسيب طالب الذي أصدر هذا القرار هو المدرس أو المدير لكن لماذا رسبه السبب من الطالب لذلك الحقيقة ينبغي أن تراعى في هذا الموضوع يجب أن تنسب الضرة وإن كان الله هو الضار إلى نفسك، ويجب أن تنسب النفع إلى الله عز وجل الدليل الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت ما قال وإذا أمرضني قال وإذا مردت لأن أصل المرض خروج عن منهج الله عز وجل الآية الكريمة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني الحسنة من الله فعلا ومن الله تفضلا والسيئة من الله فعلا ومن العبد سببا الحسنة من الله فعلا ومنه تفضلا والسيئة من الله فعلا ومن العبد سببا لذلك عزية السيئات إلى الإنسان الآن نقفة دقيقة أن كل عمل منصوب إلى الله حتى فاعلية الأشياء منصوبة إلى الله فالله عز وجل لو لم يشاء للسكين أن تقطع على تقطع لذلك سكين سيدنا إبراهيم لم تذبح ابنه إسماعيل والنار التي وضع بها إبراهيم لم تحرقه يجب أن نعتقد أن فاعلية الأشياء بيد الله عز وجل لذلك علماء التوحيد لخصوا هذه الحقيقة بكلمة عندها لا بها يعني الأشياء تفعل فعلها عند مشيئة الله لا بقوة ذاتية فيها حتى الدواء لا يفعل فعله إلا إذا شاء الله لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله حتى الدواء لا يفعل فعله إلا بمشيئة الله عز وجل وقال بعضهم الضار هو الذي يضر من يشاء من خلقه حيث هو خالق الأشياء كلها خيرها وشرها نفعها وضارها والنافع هو الذي يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه حيث هو خالق النفع والضر والخير والشر ويقول الإمام الرازي إن الضار النافع وصفان إما أن يعتبران في أحوال الدنيا أو في أحوال الدين أما الأول فهو أنه تعالى مغني هذا ومفقر هذا ومعطي الصحة لهذا والمرض لذاك وأما في أحوال الدين فهو يهدي هذا إذا شاء الهداية ويضل هذا إذا أصر على الهداية يعني تطلب الهدى فيهديك تطلب الضلال فيضلك الإمام القشيري يقول إن الضر والنافع اسمان من أسمائه تعالى وفي معناهما إشارة إلى التوحيد وهو أنه لا يصيب عبدا ضر ولا نفع ولا خير ولا شر إلا بمشيئة الله وإرادته وقضائه وقدرته فمن استسلم لحكمة الله عز وجل عاش في راحه ومن أبى وقع في كل آفة ورد في الحديث خدسي أنا الله لا إِلَهَ إلا أنا من لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فَلْيَطْلُبْ ربا سواي نَخْتِمُ الدرس بِبَعْضِ الْآيَاتِ المتعلقة بِهَذَا الإسم يقول الله عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لَا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مستني السوء إن أنا إلا نذير, وبش نذير وبشير لقوم يعلمون طيب الأنبياء سيدنا رسول الله سيدنا يونس سيدنا رسول الله مرة ثانية قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون في سورة النحل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقه منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون هذه الآيات تؤكد أن النافع هو الله وأن الضر هو الله وأن الله يضر لينفع وأن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب العباد إلا أنه يسوق لهم من الشدائد ما يحملهم على التوبة آخر فقر بالدرس حظ العبد من هذا الاسم الله اسمه النافع الضار ما حظ المؤمن من هذا الاسم؟ قال المؤمن يجب أن يكون نافعا لعباد الله والمنحرفون يجب أن يبتعد عنهم ينبغي ألا يقترب منهم لأن يصيبهم يصيبه منهم الضر وقال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الأثر الثاني المؤمن حيال هذا الاسم الكريم ينبغي أن يرجو أحدا وأن يخشى أحدا وأن يكون اعتماده على الله كليا ومن عرف أن الله مولاه تعالى قد تفرد بالإيجاد وتوحد في الإنعام فوض أموره إليه فعاش في راحة والخلق في راحة وبدلا النصح لكل واحد ولم يجد في قلبه غشا ولا خيانة لغيره آخر شيء ومن الخير للذاكر أن يجمع بين اسمي الضار والنافع فإليهما كما قيل تنتهي كل الصفات فهو سبحانه وتعالى المالك للضر والنفع ولا ضار ولا نافع سواه لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع وآخر حظ لهذا الاسم الإسم